بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما تابرا و اما إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَابِرِينَ ثَاثِلَ وَأَرْهَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يشربون مِنْ تَأْسِنْ كَانَ مِذَادٌ وَأَسَافُورًا أَيْنَا يَسْرَبُ بِهَا لِلْكَادُ الرَّامِ يُفَجِّرُونَ هَا تَبْرِيرًا يُورُونَ بِالنَّذِّ كَانَ شَرُّهُ متفيرا. ويطعمون الطعام على حفه مسيرا ويتيما ويسيرا إنما نطعمكم بوجه الله لا أزيل منكم جزاء ولا شكرا إنا نقاض من ربنا يلما نبوتا قم ضريما فأقاه الله جرزا ببليهم ولقاهم وجسار بها فضروا جنة وحيرا متفين فيها على الحرار إلا يغل فيها كرسا ولا جره بيها عليهم علالها ودللت فتوفها بزليلا ويطاب عليهم من كانت وأكواب كانت صوائر طابيرا من فرصة قدروها بخزيرا ويطرون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عيلا فيها جهما كان ويطوف عليهم ملكا مخلدون إلا رأيتهم حذبتهم كل أم منفورا وإذا رأيت نعيما ربما كبيرا آليهم دياركم بثل خبهم ولست كان لكم تدارا وكان فعلكم مشتورا نحن نزلنا عليك فاقفر لحكم ربك ولا بتح منهم آدنا أو كفورا فد اسم ربك كفرة وأطيلا ومن الليل فاسكر له وسبح كليلا طويلا إن أباهم حفونا العادلة ويجرون وراءهم يوما تقيما نحن وإذا جئنا بذلنا أنتا لهم تبديلا إن هذه تذفرة فمن شاء اتقذ إلى ربه تبيلا وما تجاءون إلا أن يجاء الله إن الله كان عليما حكيما من والله ما عدلت عذابا